ولقد جاءكم روسف من قبل بالبينات فما دلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ذٰلِكَ ظِلُّ اللَّهِ مَن وَسِعَكُمْ ۚ الذِينَ لَا يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ الْقَائِمِ آتَاهُم كَرَمًا قُدًّا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكذر جفار وقال فرعون يا هامان ابن لي فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطبع وقرع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك دين لفرعون سوء عمله وقد عن السبيب وما كيد فرعون إلا في تباه فَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْزِكُمْ سَبِيلًا وَشَادٍ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَامُ فَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ فَكَرٍ أَوْ أُنْثَارً وَهُوَ مُؤْمٍ فَأُذَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَأُنَاء أن تنزقون فيها بغير حساب